کتاب <تصفيق> العظام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واخواتي في الله وصلنا الجزء 19 بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى فجعله نسبا وصهره يلا نبدا بقى في الشعرات النورانية اللي ربنا نور بيها حياتنا سيدنا جبريل وعشرين سنه طالع نازل سبع سماوات عشان القران دهو ده يبقى بايدينا عشان الشعرات القرانيه دهيت نور حياتنا يبقى لازم ننتفع بها يا إخواني. فجعله نسبا وصهره انا عايز اقف قدام كلمه صهره معروف ابن خالتي ابن عمي, ما للصهر ايه اخو زوجتي حماتي الـ الـ يبقى الـ الصهر اللي هو اصهاري اللي هو بقى ارايب زوجتي طب اتسموا صهري ليه من الانصهار الانصهار لما جيب معدن ومعدن تاني وحطوهم في ظروف معينة الاتنين ينصهروا ويبقوا حاجة واحدة نعمة من نعم ربنا احنا مش مركزين فيها انك انت كان قبل الجواز عندك اب واحد بقى عندك ابين كان عندك ام واحدة بقى عندك امين كان عندك تلت اخوات بقوا ستة او سبعة كان لك 10 حبايب بقى 20 او 30 ربنا ادانا كتير قوي يا جماعه ربنا ملح حياتنا نعم وبالذات نعمة الحياة الاجتماعية الانصهار طب الوقتي بقى الانصهار ده بقى شخناءات ومه... دي نعمة من نعم ربنا الزنوب هي اللي بتبدلها الشعار اللي بعد كده وجعلنا للمتقين امامة انا كلمتكو قبل كده كتير في مرامج عن معنى كلمة امامة اي تكون امام هدى واعلو الهمة اللي فيه انما المرادة انا هجيب معنى جديد يا جماعة اثر فيها جدا لما قرأته في التفسير اجعلنا للمت قلنا نم المتقين في طلب الهدايه يعني ايه يا رب اجعل المتقين هم قبلتنا يا رب اجعل وجهتي المشايخ والعلماء والدعاه واهل العلم ومحفظين القران والمعلمين اللي بيعلموا العلوم الشرعيه والصحبه الصالحه ويا وال... رب اجعل دول هم قبلتي وهم وجهتي خليني دايما اؤمهم واقصدهم يا رب خليني دايما هم دول صحبتي وهم دول مقصدي ان انا بقى وسطهم خليني وسط الصالحين دول يا رب يبقى جعلني اقتم بهؤلاء ام هؤلاء اجعلنا للمتقين اماما اي اجعلنا ام المتقين في شخصيات لما هتبقى في حياتك هتغير حياتك تماما محفظ القرآن لو في حياتك هيغير حياتك مش حفظ القرآن محفظ القرآن الداعية الواعظ الداعية اللي بيسخنك على العمل الصالح وبتسمع له دايما المعلم الشرعي اللي بيديك العلوم الشرعية المنهجية في معاهد علمية الشيخ الكبير اللي انت تروح تبوس ايده وتسأله يا شيخنا اعمل ده ولا اعمل ده ساعدني ان انا اختار باذن الله سبحانه تعالى باختيار الله. كل دي ش... شخصيات عظيمة في حياتك هتقل مربي اللي بيربيك تربية منهجية صاحب الصالح اللي بياخد بيدك صحبة الهمة وبيساعدك ان انتوا تنفذوا الدين مع بعض وجعلنا للمتقين امام الشخصيات دي طول مياه في حياتك هتفضل بخير باذن الله سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده فانفلق فانفلق بس كده اضرب بعصاك البحر فانفلق عصايا فلقت بحر اضعف الاسباب عملت اعظم المستحيلات يا اخوانا ده قوة امريكا والعالم كلها الوقت ما تقدرش تشوق بحر عصايا في ايد داعية من الى إل الله ربنا شأ بيها بحر كامل وكتب بيها نجاح ما تيقاسش وانت معاك ربنا المؤمن مش عا... ما يعرفش حاجة اسمها احباط ما فيش في قموس والحياتي كلمة احباط عنده اذا حزباه امر فزع الى الصلاة يا رب عنده افوض امري الى الله عنده حسبي الله ونعم الوكيل عنده يا حي يا قيوم برحمتك استغيث انما ما عندهش احباط القى عصاك اضرب بعصاك البحر السبب البسيط اللي في ايديك هيجيب اعظم النتائج في حياتك ما تحبطيش مش بالاسباب الاسباب كده كده متحان من الله الاسباب دي ربنا خلقها عشان تحكمك مش عشان تحكمه هو ما تيقسيش من ان ربنا يفاجع عليك سواء الاسباب موجودة او مش موجودة بس تستعملي السبب اللي في ايدك لو سبب صغير اضرب به البحر وربنا هيفلقه ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قاعدين في النار ندمنين على ايه على الصحبه ندمنين ندمانين على لما شافوا صاحب صالح شفع لصاحبه وخرجه من النار بيقولوا يا ريتنا يا ريتنا كنا عرفنا صحبه صالحه يا ريتنا كنا عرفنا الناس النضاف اللي بجد الكلمه اللي قالتها اخت من اخواتنا قبل ما تموت على طول ب ب بست ايام يعني كانت ثابته الى الله من بقى مبقات وزنا ولبسه حجاب امات المؤمنين قبل ما تموت لاحظت فما في الكلمه اللي وصلت لنا منها يا ريتني عرفتكم من زمان يا ريتني عرفتكم من زمان طب دي لحقت قبل ما تموت بست ايام طب الي ملحقش هيجي في النار يقول ولا يا صديق الحميم دوروا ع الصحب الصالحة جميع دوروا زي ما بتدوروا ع المدرسين الشاطرين في السنوات العامة زي ما بتقلبوا الدنيا وتدوروا على السناتر الحلوة اللي بتدي كرسات في الجامعة زي ما بتدوروا على الرواية الحلوة اللي تصار يطول الليل تقريها عشان تتسلي بالليل زي ما بتدور على المكان اللي يدي26 عشان تتعلم لغة ناتف زي ما بتدور على الشركة اللي تشتغل فيها تبيك مرتب كبير زي ما بتدور على المكان اللي تكون سي في ليك عشان تقدر تسافر بره زي ما بتدور على كل ده دور على دينك دور على دينك ما حدش هيدور لك على دينك ولا صديق حميم دوروا على الصحبه بالتاكيد مش هتلاقوا الصحبه في على نواص الشوارع بالتاكيد مش هتلاقوا الصحبه في محلات الوجبات السريعه بالتاكيد هتلاقوا الصحبه في المساجد في الدروس في تحفظات في المعاهد العلميه بالتاكيد هتلاقوا الصحبه في هذا المكان الشعار اللي بعد كده فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين الآيات اللي أنا أقولها الوقت بقى جمع لي يا خواتيم صورة الشعراء دي ما فيش ولا كلمة المفروض تروح علينا دي شعرات المجد في الحياة طب انا يا رب لو بصت لغير فتكون من المعذبين هتع... مش معذب بس في جهنم ومعذب في الدنيا الإنسان اللي مش عارف ربنا عايش في عزاب ما فيش سبب للسعادة على وجه الأرض الا معرفة الله والله يا اخواني ما في سبب للسعادة ولا الفرحة ولا انك تتحكي من قلبك ولا الامل على وجه الارض غير معرفة الله وما سوى ذلك الا هيبسطك يعني معرفش انا مش شايف سبب على وجه الارض يخليك مبسوط غير انك تعرف من هو ربنا سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده وانذر عشيرتك الاقربين الكلمة اللي النبي بعدها عمل اخطر جولة في الاسلام طلع على جبل الصفا وخد صخرة عالية وبدأ ينادي يا صباحا اتيتم اتيتوا الجيش هيجي الناس كلها طلعت تجري في ايه قال لهم انقذوا انفسكم من النار جهنم اول جولة في الاسلام كانت عن جهنم وكانت عن عذاب جهنم النبي عليه الصلاة والسلام بعد الجولة دي مكة كلها بقت بتتكلم عن الدار الاخرى وبتبحث عن الدار الاخرى بسبب جرءة قلب داعية لان ربنا قال له وانذر عشراتك الاقربين يعني ادي مات يعني كان مشايخنا زمان لما يقولولنا حاجة يقولولنا ما اتزحلقهاش من على ابنكو انا بكلمك انت فالقرآن بيكلمك انت هو تفتكر ان القرآن بيكلم المشايخ اللي بيطلعه في فضايات ربنا بيكلمك انت انفر لازم نشتغل في الدعوه الشعار اللي بعد كده اخفض جناحك لمن تابعه من المؤمنين الله رساله جميله قوي اهل الدين اخفض جناحك الطير لما بيجي يحضن فراخه الصغيرة الكتاكيت الصغيرة يقوم يعمل بجناحه كده يخفضه يقوم هما يفهموا اللغة اللغه بتاعه الطير يقوموا جايين تحت جناحه ويقوم ضامن عليهم حاضنهم احضنوا الملتزمين الجدد يا دعاه يا ملتزمين اللي قدمتوا في الالتزام في المسجد اما تلاقي داخل المسجد جديد احضنه ارحموا الف شطان وقفين له برا المسجد عايزين يدمروا دينه ويرجعوا تاني احضنوا اللي دخلين الجوامع جداد احضنوا الملتزمين الجدد مهماش فهمين حاجة مهماش غلابة الشطان ممكن يلعبوهم كورة لو ما انقذوش برحمة ربنا سبحانه وتعالى اغفت جناحة كلمان التبع كامنا المؤمنين عاملهم كأنهم ولادك اشتغلوا في التربية جماعة احضنوا الناس خلوا فيه شوية حنان شوية رحمة التربية دي رحمة الدعية اللي بيشتغل في التربية مش الدعية اللي عنده معلومات في التربية الدعية اللي صعبان عليين الناس تتوه لان عش... النهاردة عشان الناس تدخل من الفساد للدين عذاب وعشان الناس جوه الدين تخطي كل خطوة عذاب ارحم الناس من العذاب عشان ربنا يرحمك التربية رحمة عشان كده فيش رحمات بتتنزل على وجه الارض على حد قد الدعية والمربي لان دول ارحم الخلق بالخلق الشعار اللي بعد كده الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يراك حين تقوم ربنا مسجل لحظة صحيان النبي نص الليل هو قايم عليه الصلاه والسلام وسايب مراته وسايب السيده خديجه وسايب فراش وسايب بيته رايح دار الارقم عشان يصلي قيام الليل في بيت الايمان وعشان يربي في بيت الايمان لحظه لما بتسيب الفراش في الايام اللي كلها ساقعه او الايام اللي عندك ظروف ثاني يوم الشغل او وانت قايم عشان تقف بين ايدي اللحظه دي متراقبه من فوق سبع سماوات وتقلبك في الساجدين يعني ايه في الساجدين الساجدين الساجدين هم الصحابه زي ما المفسرين طب يعني ايه في السجدين قالوا يعني وقفه النبي بين الصحابه في دار الارقم وهم بيقوموا الليل وقاعد يتابعهم ويشوف مين اللي خاشع ومين اللي مش اللي بفهم ومين اللي بفهم ومين اللي عنده في القيام ومين اللي ما عندوش عزيمه المنظر ده ربنا بيحبه وقفه الداعيه وسط الطلبه ربنا بيحبه لان مستقبل الدين واقف على التربيه مستقبل الدين الحقيقي واقف على جهد في التربية على قد ما نشتغل في التربية على قد ما الدين له مستقبل في الارض الا بقى لو ربنا استبدل باللي ما اشتغلش في التربية غيرهم فاللحظة دي شوف ربنا بيقول تقلبك في الساجدين بعض المفسرين قالوا تقلبك في الساجدين قالوا الاية دي نزلت ليلة لما رفع فرض قيام الليل عن الصحابة ففي صحابة بدأوا ما يقوموش في دار الأرقم ويقوموا في بيتهم فالنبي بدأ ينزل يلف على البيوت بالليل يسمع كل واحد من الصحابة مين بيقوم الليل ومين ما بيقومش ويقول له بكر ارفع صوتك ويقول له عمر اخفض صوتك ويقول له أبو موسى الأشعاري لو رأيتني وأنا أستمع عليك البارحة طبعا ده في المدينة إنما أنا أقصد من أول مكة وتقلبك في الساجدين والنبي بيتابع الصحابة في قيام الليل وبيربيهم على قيام الليل تربية المربي للطلبة على قيام الليل ربنا خلدها في, آية في القرآن يتعبد بها الى يوم القيامة والنبي بيزل مجهود قاعد يتقلب بين الطلبة وهو بيشجحهم على قيام الليل الشعار الاخير في صورة الشعراء وانتصروا من بعد ما ظلموا ربنا بيكلم عن الشعراء ربنا بيكلم عن الفنانين ربنا بيكلم عن الموثل ربنا بيكلم عن فنان بيكلم عن فنانة في, في, في, في فن ممكن ينضبط شرعا في وجود امرأة فيه ربنا بيكلم عن الفنانين والشعراء واهل المشاعر اللي بيوصلوا للناس المشاعر فبيقول والشعراء يتبعهم الغاون ويعني ايه بقى الايات اللي بيبين ان كثير من اهل الفن هو ما عندوش اي رسالة ولا حاجة زي ما بيحاولوا يقولوا للناس يعني انما هو بيبقى اتبع شهوات الا إلا دي لأنه هيجي بعد كده لو ربنا قال كده بس على الفن وعالشعر وعال كان أي واحد التزم قال لك خلاص ده ده رجس من عمل الشيطان ربنا قال لا في فنانين مقوم عند ربنا عظيم وربنا ختم بيهم صورة الشعراء في فنانين أنصار لله في الأرض في فنانين ربنا هيدخلهم الفردوس الأعلى بسبب الفن اللي هما بيعملوه دول مين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرة يعني ناس صالحين وانتصروا من بعد ما ظلموا انتصر يعني مسك سيف ونزل يقاتل مع النبي في المعركة بسيف لا مش بس كده السيف بتاعه هو الفن يعني استعم استعمل الشعر بتاعه والفن بتاعه في نصرة الاخلاق ونصرة المبادئ ونصرة الدين وتوصيل معاني الدعوة يعني يا فنانين مش مطلوب منكم ان انتوا تسيبوا الفن اه مطلوب انه ينضبط طبعا بمقاييس الشرع ولجنة من الازهر تراجعوا شرعيا ايه الحرام والحلال فيه ولكن مطلوب منكم عشان تبقوا جنود لله في الارض وهي عشان تدخلوا الفردوس الاعلى بسبب الفن بتاعكم وتبقوا من صناع الحياة بسبب الفن بتاعكم مطلوب منكم ان انتوا تسخروا الفن ده وتسخروا الشعر ده وتسخروا الادب ده وتسخروا الرواية دي في نقل المبادئ بالطريقة الجميلة وتنشروا الاخلاق وتحولوا الشباب لاصحاب رسالة ساعتها هتبقوا من اهل قول الله وانتصروا من بعد ما ظلموا هتبقوا من انصار الله في الارض طيب واللي هيخدم بالفن الرذيلة والشزوز الجنسي وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون هتشوفوا الانقلاب اللي ربنا هيعمله في حياتكم دنيا واخرة تدبر القرآن هو طريقنا للفردوس الاعلى وهو طريقنا لرضى الله سبحانه وتعالى ربنا بعد ما قال فأصمهم وأعمى أبصارهم قال أفلا يتدبرون القرآن يعني يا اخواني ربنا ما تكلم عن اسود قلب على وجه الدنيا ربنا ما تكلم عن القلوب السودة العمياء الصماء قال علاجك تدبر القرآن فأصمهم وعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن مفيش قلبي مفيش في أمل بدان تدبر القرآن القرآن هيغيرنا والقرآن ذي الذكر أي القرآن صاحب الأثر العظيم في تذكرة القلوب وشحنها بالإيمان والقرآن المجيد القرآن صانع الأمجاد الإعجاز التأثيري للقرآن والإعجاز التغييري للقرآن إعجاز عظيم ولكن لو إحنا فعلا تعبنا مع القرآن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 فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام يا نست بالكتاب الأعظم